فلا تُقِعَ المُكذِّبين وَتُدْلَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُ وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَفٍ مَهِينٍ أَمْ مَزِمَ الشَّائِبِ نَمِيمٌ مَنْ نَعِلِ الخَيْرِ وتُلِمّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَن كَانَ ذَامِلٌ وَبَنِينٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سنسمه على الخرطوم إن بلونهم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسم لا يصرم وَلَا مصبين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادى المصبحين أن على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضاف بل نحن محرومون قال أمسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخيرة أكبر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 يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَقِيعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة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 أَمْ تَسْأَلُهُمْ أُجْرًا فَهُمْ مِنْ مَسْقَطٍ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُونَ فَاجْتَبَاهُ رَبٌّ فَاجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ